اه س يا باغا البنك ها با قلبي ه مدرش بنك ي تغير دقاته شو عمل بيك بي اه يا ب ق قلبي م ا د ي ر ش بيك اه يا ب ق قلبي م ا د ي ر ش بيك غير دقاته شو عمل بيك الزينات شاف الزينات عاملين دور والكل يابا مثل ا ل أ ك م ا ر بوسطهم ا كوكب ص ي ر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 「帰ってきてくれ」「帰ってきてくれ」「帰ってきてくれ」「帰ってきてくれ」 I'm gonna go to b e